كرهت عيش النفاق كرهت عيش الدجل كرهت عيش النفاق كرهت عيش الضجل كرهت عيش السهول اريد عيش الجبل اما قلبي ضعيف دنيا يا صارت ملل اماه ارجو جهاده لا تحرميني الامل اماه لا تعذليني ماذا يفيد عذل اماه لا تمنعيني بالدمع او بالقبل كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهولي أريد عيش الجبل أماه ها يتركيني قد حان وقت العمل اماه كفي منامن فالخط محطقا جلل اخواننا بانتظار امي كفانا كسل اماه لست عصيا كنلا ولا في خبل كرهت عيش النفاقي كرهت عيش الدجل كرهت عيش السهولي أريد عيش الجبل لن أستحي إلى جبانا أبكي وأرث الطلل بدم عينه وجميعا بالسيف نبني الدول لا تفرقي من وفاتي لكل نفس اجل اماه امي خنسا والمنجبات الاول كرهت عيش النفاق كرهت عيش التجلد عيش <تصفيق> كرهت عيش السمو دنيت عيش الجبن كرهت عيش كرهت عيش النفاق كرهت عيش التجلد عيش كرهت عيش السمو دنيت عيش الجبن ded tu aisha nifaqi karetu aisha dajal karetu aisha suudi uri